على وجود الخالق سبحانه وتعالى وهذا الدليل عنوانه دليل الإتقان في الكون الإتقان يعني أنت إذا تفحصت آلة من الآلات إن كانت مؤلثة من عشر قطع فما فوق لا بد مع تفحص هذه الآلة أن تجد خللا صفيفا في بعض القطع أما إذا تفحصتها مليا قطعة قطعة لولبا لولبا صماما صماما فلم تجد خللا ولا خطأ في التركيب ولا في التشغيل لا بد أن تكتشف أن وراء هذه الآلة صانعا حكيما متقنا ما من صناعة ترونها أنتم إلا وفيها فقط إن كان على مستوى آلات إن كان على مستوى أقمشة كان على مستوى صناعات خفيفة أو ثقيلة لا بد من خلل لا بد من خطأ لا بد من تقصير لا بد من زيادة لكنك إذا رأيت شيئا لم تكتشف ولا غلطة ولا خلل ولا اضطراب إتقان ما بعده إتقان تحس أنك معجب إعجابا لا حدود له لصانع هذه الآلة عندئذ لا تعتقد أن لهذه الآلة صانعا فحسب بل لهذه الآلة صانعا من أعلى درجة مستواه في الصناعة عال جدا ذوقه رفيع جدا دقته في التركيب بالغة جدا حصافته في التشغيل عالية المستوى فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن كل شيء قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ يعني بعضهم فسر هذه الآية أنه ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف لا هناك اختلاف النملة كالحوت الذرة كالمجرة هناك اختلاف كبير في الحجوم في الأشكال في الألوان في الوظائف في المنشأ في النهاية ما أوسع التفاوت في خلق الله عز وجل فكيف يقول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ كيف فسر هذه الآية المفسرون لأن مستوى الصمعة من أعلى درجة الإتقان فإتقان النملة كإتقان الحوت وإتقان الدرة كإتقان المجرة وإتقان العصفور كإتقان الحشرة وما ولا ترى في خلق الله عز وجل خلقا مستوى الإتقان فيه من الدرجة الثانية لا أي معمل يقول لك هذه البضاعة من الدرجة الأولى هذه نخبسان هذه ضاعة تجارية هذه فقط ما من صناعة إلا ولها درجات أما أن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه في الكون وفي الأسلاك وفي المجرات وفي الكواكب وفي الأقمار وفي الشموس وفي الأرض وفي باطن الأرض والذي على فطح الأرض في عالم الأسماك في عالم الأطيار في عالم الحيوانات في عالم النباتات في عالم الإنسان في عالم الجن في عالم الملائكة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كل خلق الله عز وجل درجة الإتقام فيه أعلى درجة وكل هذه المخلوقات من مستوى واحد من حيث الإتقام يعني إنسان مثلاً يمشي بالطريق بسمع بوق سيارة ينحرث نحو الين هل تصدق أن في دماغك جهازاً من أعقل الأجهزة؟ إن هذا الجهاز يقيس زمن وصول الصوتين إلى الأذنين يقيس تفاوت وصول الصوتين إلى الأذنين فإذا عرف أن الصوت وصل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن اكتشف هذا الجهاز في المخ أن السيارة من على يمينك لذلك ينحرف هذا الإنسان على اليسار يعني أبسط شيء من يصدق أنه لن تستطيع أن تقف على قدميك والدليل إذا مات الإنسان هل بإمكان أهله أن يجعلوه واقفاً؟ لا يستطيعون لو نظرت إلى هيكل إنسان في بعض المحلات التجارية انظر إلى قاعدته سبعين سنطر قاعدته من أجل أن يبقى هذا التنسال واقفاً يعني نموذج حتى بائع الألبسة من أجل أن ينتصب هذا الإنسان لابد من قاعدة واسعة جداً فكيف يقف الإنسان على قدميه؟ لابد من جهاز للتوازن في الأذن الوسطى ثلاث قنوات فيها سائل فيها أشعار فإذا مال الإنسان بقي السائل أفقياً في فطحه فإذا مال الإنسان هكذا ارتفع السائل هنا لامس الأشعار أعطى إشارة إلى الدماغ أن هناك ميلان قد حصل عند إذن يصحح الإنسان وقفته، ولولا هذا الجهاز لما استطاع الإنسان أن يركب دراجة أبدا. توازن مستمر كلما مال لجهة عدل وقفته أو استقامته إلى الجهة الثانية. خلق الإنسان يعني هذه القناة الدمعية. من الدقة بحيث يصعب تصورها، ومع ذلك تصرف فائض الدمع إلى الأنف. الأنف بحاجة إلى رطوبة دائمة. الأنف لأنه سطوح متداخل محاطة بطبقة لزجة تحتاج إلى ترطيب دائم من أجل أن تصدى الأجسام الغريبة العالقة في الهواء. يعني أعلى جهاز تصفيه في الأنف. سطوح متداخلة مطلية بمادة مخاطية مرطبة بدمع العين فيها أشعار وشرايين هذه المنطقة ذات عضلات بحيث تتوسع إذا بردت فإذا برد الطقس ترى الأنف أحمرا قانيا بدليل توسع الشرايين من أجل رفع درجة الحرارة من أجل أن تأخذ الهواء من هنا بحرارة تعادل الصفر ويصل إلى أول القصبتين بحرارة تساوي 38 درجة بمساة قصيرة أرقى جهاز تدخين هذا الدماغ إتقانه إلى أقصى الحدود يعني 14 مليار خلية سمراء للمحاكمة والتخيل والتصور والذاكرة ومركز السن ومركز البصر ومركز الحركة ومركز التوازن ومركز ومركز يعني عالم قائم بذاته هناك عمى يصيب الإنسان عمى في الدماغ العين سليمة مئة في المئة لكن مركز الرؤية في الدماغ يتعطى أربعة عشر مليار خلية سمراء في الدماغ تستند إلى مئة وأربعين مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد والشيء المدهش أن خلايا الدماغ بل إن الخلايا القشرية في الدماغ مستعصية على مرض السرطان لم يسجل الطب حتى الآن حالة ورم خبيث في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة منطقة المحاكمة والتفكر فربنا سبحانه وتعالى كرمها وشرفها وحصنها هذا الدماغ حساس إلى درجة قصوى إذن لا من أن يحاط بسائل هذا السائل يقيه الصدمات فأية صدمة تصيبه إن هذه الصدمة توزع على مجمل مساحته إذا لو أن صدمة قدرت بخمس كيلو في المكان المحدد وزعت على كامل السطح لأفضحت ترى؟ من جعل هذا الترتيب من جعل هذه الرقبة تدور مئة وسبعين درجة يعني أدق زاوية الدوران من جعل هذا الدماغ في هذه الحجرة المحصنة ومن جعل هذه الحجرة ذات مفاصل مكثرة ثابتة لو أن هناك صدمة عنيفة أصابت الدماغ هناك مجال لتداخل هذه الصطوح أقل من مين واحد. هذا المجال يمتص الصدمة صنع الله الذي أتقن كل شيء من جعل هذه العين وفيها هذه الأعصاب 130 مليار عصية مخروط في شبكية العين ومن جعل شبكية العين تتحسس بالخيالات التي تقع قبلها فترسل إلى الدماغ أمراً إشعارا بذلك الدماغ يرسل أمرا إلى الجسم باللوري بالانضغاط حتى وقع الخيال على الشبكية من أجل أن تكون الرؤية صحيحة فإذا وقع الخيال خلف الشبكية أعطى أمر إشعارا آخر للدماغ بحيث يأمر الجسم البلوري بالتطاول كي يقع الخيال على الشبكية من أتقن هذا هذا الصنع الله سبحانه وتعالى يعني من جعل هذه الأشعار كما قلت لكم في درس سابق لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضل وغد دهنية وغد صبغية من جعل هذه المعدة لو تفحص الجهاز الهضمي الموضوع الرغامة لسان المزمار هذا اللسان يعمل ثمانين عاما إذا أردت التنفس يغلق المري إغلاقا محكما وإذا أردت الأكل يغلق تغلق القصبة إغلاقا محكما من دون أن تشعر من جعل هذا اللسان جهاز للذوق جهاز للنطق جهاز للهضم له وظيفة هضمية وله وظيفة نطقية وله وظيفة متعلقة بالذوق حاسة خامسة صنع الله الذي أتقن كل شيء من جعل هذا المثفل في هذا المكان بالذات من جعل هذا المثفل أنسيا وجعل مثفل الرقبة وحسيا من جعله كذلك؟ من جعل هذه العظام الثمانية بحيث تتحرك اليد في كل الاتجاهات؟ من جعل هذه الأصابع؟ من جعل هذا الجلد مخططاً تماماً كي تمسك به كل شيء البنسا إلى خطوط؟ كذلك الأصابع؟ من جعل هذه الأظافر؟ من ألغى أعصاب الحس من الأظافر كي تقصها في البيت دون مستشفى؟ من دون عملية جراحية من دون تخدير من ألغى أعصاب الحس من الشعر من جعل أعصاب الحس في نقل عظام بحيث لو كثرت لكان الألم لا يطاق وهذا الألم وحده نصف العلاج شدة الألم تجعلك تبقي العظم المكسور على وضعه هذا هو العلاج الألم الوقائي من جعل في الأسنان أعصاباً حثية بحيث لو أن نخراً أصاد بعض الأسنان لا تنام الليل من أجل أن تبادر إلى معالجته وإلا يظل النخر قائما فيه إلى أن تأكله مع الصعام وتفقد أسنانك كلها يعني من جعل هذا الجلد من جعل هذه العضلات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوك هذا النخاع الشوكي خطير جدا اودعه الله داخل العمود الفقري وهذا الرحم خطير جدا اودعه الله داخل الحوض وهذا القلب خطير جدا اودعه الله داخل القفص الصدري ومعامل نقض معامل الكريات الحمراء خطيرة جدا اودعها الله داخل العظم في نقل عظام هذا صنع الإنسان من جعل هذه الكلية يسير فيها الدم في اليوم والليلة في مئة كيلو متر مئة كيلو متر يسير الدم في الكليتين فيها مليون نفرون أطوال هون عشرين كيلو متر يمر الدم كله في الكليتين في اليوم خمسة مرات من أعطاه من جعل هذه المسانة؟ من جعل هذه الأجهزة؟ من جعل هذه الأمعاء طويلة، ثمانية أمتار؟ لماذا؟ من أجل أن تبقى مستريحا في عمله ساعات طويلة، لو أن الأمعاء طول متر أو مترين، إنك محتاج إلى أن تذهب إلى بيت الخلاء في كل ربع ساعة، كل نصف ساعة بدك تعمل زيارة، لكن هذه الأمعاء الطويلة تجعلك. في عملك في احتفالك في مكانك في مسجدك تمضي ساعة طويلة أو ساعات طويلة وأنت معافى مستريح صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني هل ترأى على خلق الإنسان تعديل منذ أن خلقه هذا الكبد الذي يقوم بخمسة آلاف وظيفة في أحدث البحوث العلمية خمسة آلاف وظيفة من منا يستطيع أن يحول مثلا المواد الدسمة تفضلوا إجراء من منا يستطيع أن يحول تقدم هذا في خلق الإنسان من جعل هذا العظم لو كسر بعد أن نامت الخلايا وهجعت ثلاثين عاما تستيقظ وترمم نفسها بنفسها من؟ الله سبحانه وتعالى هذا خلق الإنسان ومثله خلق الحيوان. هذا الصوف الذي يخلق داخل البيضة قبل أن يخرج منها يظهر له نتوء مدبب على منقاره. يعينه على كسر البيضة. فإذا كسرها تلاشى هذا النتوء. من من جعل الماء إذا تجمد يزداد حجمه؟ من لولا هذه الظاهرة لما كنا نحن الآن. لما بقي على وجه الأرض حياة، يعني الإتقان، الدرس اليوم ليس الحكمة، الإتقان يعني أيام تلاقي آلة أو سيارة، يعني إتقان عجيب، إلا في مبيعات لسنة محجوزة، في عليه إقبال شديد لدقّة الإتقان، فربنا عز وجل يعني ما من ما من مصنع للسيارة إلا ويعدل. التعديل دليل نقص كل عام يضيف تحسينات لم تكن موجودة يمتن بعض الأماكن يقوي بعض المناطق البعيفة يختبرها يختبر سرعتها يختبر ثباتها على الأرض يزيد. يقلل يمتن. يقوي يضيف زيادات هذه التعديلات دليل النقص لكن ربنا عز وجل خلق الإنسان متقن إتقان بالغ الدقة يعني الطفل الصغير حينما يلد يجد سديين حليبا ساخنا في الشتاء باردا في الصيف معيرا تعيرا يوميا فيه مناعة الأم الكاملة سهل يسهل هضمه في مواد قاتل للجراثيم. يعني البحث عن حليب الأم لا يصدق لشدة العناية بهذا الإنسان لذلك العلماء قالوا هذا الدليل اسمه دليل الإتقان أو دليل العناية يعني إذا دخلت إلى بيت ووجدت إتقانا في بنائه وإتقانا في تزيينه وإتقانا في أثاثه وإتقانا في فرشه هذا الإتقان ألا يلفت النظر إتقان ما بعده إتقان ما ترى في خلق الرحمن من كثاوت. لو جلست إلى مائدة ورأيت الطعام قد وضع بأطباق من نوع واحد والأطباق موزع توزيع مناسب في كل طرف من أطراف الطاولة طبق وأطباق أخرى فارغة بعضها غميط بعضها مسطح الأدوات الطعام المنديل الزهور يعني كل شيء من أعلى درجة ألا تعتقد أن هناك مصمما بهذا الطعام وضعه بهذا الشكل وقد دخل مدرسة لفني تقديم الطعام يعني نحن بحياتنا اليومية نستنتج دائما استنتاجات يعني تلفت النظر هذه الاستنتاجات متعلقة بأن لكل شيء متقن هلا نحن كنا شيء شفنا خالق خالق موجود لكن خالق له أسماء حسنا يعني صنعته من من الاتقان بحيث لا تستطيع أن تأخذ عليه شيئا يلتقي اسمه اسم الخالق مع اسم العزيز معنى العزيز لا ينال جانبه لو أنك تفحصت شيئا ورأيت فيه عيبا وقلت له أنظر كأي الصانع ينكمس يتباءل يخجل يعتذر لك لكنك إذا تفحصت غرفة نوم فتحت أبوابها نظرت إلى داخلها فتحت الدروج وجدت إتقاناً عن نظير وهو يتأملك صاحب الذي صنعها تقول له الله يعطيك العافية ولكن لكن لو في عئده لو لقيت انصصلي ما فيها برغي لو الباب ما طبأ أو طبأ في فرق أو طبأ مع ضغط شديد أو لقيت الألوان مختلفة أو داخل الدروج ما صبغ لكياها تنزعش تأخذ عليه مأخذا فلذلك لما تكون الصنعة متقنة إلى أقصى الحدود تسكت اتقان صنعته يسكت الألسنة لذلك هو عزيز لا ينال جانبه لا يستطيع أحد أن يأخذ على صنعته مأخذا ولا انتقادا ولا غلطة كل الذي خلقه عين الكمال ليس في الإمكان أبدع مما كان يعني إليه شوف فر بالبيت شوف جماله شوف عضلاته لأي له شاربان في سيارات شاحنة تجعل في مقدمتها قبان هكذا مائلة تنتهي بضوء في الليل لكي مجال للسير حتى إذا واحد واجهها بالليل يأخذ لحجم أكبر من حجمه يتلافاه هذا القط أو هذا الهر يمشي في الظلام يحتاج إلى مشعرات, مشعرات. فهذه الشوارب التي له الطويلة إنها مشعرات له يعرف ما الذي أمامه ما الذي على جانبه ما الذي على جانبه الثاني يعني هذا شارباء الهر آية من آيات الله عز وجل من آيات الله يعني مثلا هذا الذي يعرفه الحيوانات الحصة مثلا لو ربنا عز وجل جعلها تنبت فإذا علفت انتهت مثل الفول مثلا أو مثل أي نبات آخر ما عد اقتصادي قال هذا هذه الفصة تحصدها ست مرات ست مرات تحصدها من دون أن إذن اقتصادية في إتقان حدثني أخ كريم يعمل في الزراعة ومختص بالمراعي قال لي بعض النباتات الرعوية السمرة مركبة على حلزون مفرغ فإذا هبت الريح يدور هذا الحلزون في الأرض ينغرس في الأرض فإذا انغرس أفرغت السمرة بذورها في هذا الحلزون فنزلت هذه البذور إلى باطن الأرض يعني زراعة إلهية من دون أن تشعر هناك بذور طائرة لها أجنحة, أجنحة تنتقل من قارة إلى قارة صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني عالم النبات شيء لا يصدق ربنا عز وجل قال نبات كل شيء الأنواع الأخشاب حدثني أخ نجار قال لي عنه مئة نوع أعرفها مئة نوع اللي عنده طقم ستيل بالبيت هذا الخشاب أساسه زاني لو صنعت النوافذ من هذا الخشب لما صلوا حق إنه الخشب هذا كأن الله سبحانه وتعالى صممه لداخل البيوت فإذا واجه المطر والشمس تفسخ وفتن ما بسطع الله عز وجل خلق نوع خاص للنوافذ الخارجية هذا النوع ما بتأثر لا بالماء ولا بالرطوبة ولا بالهواء ولا بالشمس فخشب النوافذ من نوع وخشب الأساس الداخلي من نوع وخشب أقلام الرصاص والكبرية من نوع لين جدا وفي خشب يستعمل استعمالات متعددة وفي خشب جميل جدا لونه أبيض فيه عروق جميلة للأبواب الخارجية وفي خشب للآلات ينتصف فضمات حدثني شخص قال لي يعني معما جاب مجموعة آلات ركبها على قواعد إسمنتية بعد ما ركبها الخيط يقطع ما لحي جاب إنسان 2-3 للآلة الجديدة والقاعد الإسمنتية جيدة والخيط يقطع على المكوك جابوا خبير دارس دولة أجنبية 3-40 ألف لتركيب 10 آلة نزع هذه القواعد الإسمنتية خلعها وجاب خشب توت وضع لكل آلة قاعدة من خشب التوت قال هناك أن خشب التوت له أليات متينة ومرينة متينة ومرينة تمتص الصدمات فكل آلة نسيجية يجب أن توضع على قاعدة من خشب التوت بعد ما ركب الآلات سنعني فكرة أخذ أربعين ألف طبعا المعمد دفع ثمن الخشب من صاحب الفكرة طيب من صمم هذا الخشب من أجل هذه المهنة في ان أنا والله الذي لا إله إلا هو أشعر لو أنضيم مئة عام في الحديث عن وجه الإتقان في خلق الله ما ما ما, ما مئة عام يعني ماء البحر الأسماك السمك الله عز وجل جعله أنبوب مفرغ من الهواء تحت الحراشف. هذا جهاز الضغط السمكة تعرف في أي لحظة أين هي من البحر على أي ارتفاع أو على أي عمق فكلما غاصت في أعماق البحر زاد ضغط المياه على هذا الأنبوب جهاز يشعر بمدى بعدها عن سطح البحر السمكة متقن جدا كيف تستطيع هذه السمكة أن تطفو وكيف تستطيع أن تغوص في أعماق البحر إنها تصنع الهواء من من معدتها تصنع الهواء وتملأ به أكياسا فتطفو تفرغ الهواء فتسقط والغوافة حينما صنعها الإنسان قلد بها السمكة من جعل لها هذه الزعانف لها ثلاث وظائف أداة توازن الزعانف تجعلها متوازنة والزعانف تعينها على توجيه الدفع الأخيرة في حركة الزعنفة الأخيرة تتجه السمكة والزعنفة أيضا أداة دفع كالمحرق تماما أداة دفع وتوجيه وتوازن. إذا الإنسان أمل السماء، أمل الفواكه، أمل الاستمارة، أمل الأشجار، يجد إتقان ما بعده إتقان. الشيء الذي يلفت النظر إنه ربنا عز وجل خلق التفاح في 300 نوع تفاح، 300 نوع هي منتهى الإكرام. منتهى الإتقان نوع صغير سكري نوع كبير شتوي نوع أحمر اللون نوع حماره أشد دكانة من الأول نوع لونه أصفر نوع هش نوع صنب نوع حلو المذاق نوع فيه حموضة قليلة نوع يعمر طويلا أنواع منوعة العنب كم نوع؟ لذلك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ليس هناك صنعة فحسب، بل هناك صنعة متقنة إلى أعلى درجة في الإتقان، أعلى درجة في الإتقان. هذا الإتقان دليل وجود الله عز وجل ودليل أسمائه الحسنى. يعني هذا الأنف، تحسسه تلاقي العظم بنته هنا، هذا قسم غضروفي. لو كان الصنعة غير متقنة كله عظم. كل إنسان بيحطم أنفه يمكن بالنية 99 واحد ما ما دام منطقة بارزة ومدببة وصل تنكسر فورا الله عمل لك أنف ثلثاه عظم آخر سرُوس غضروف أثناء السجود واحد طرأ بشيء يعني كوشوك مو حديد أحدث طريقة طبون كوشوك حاطينه يعني بنتص الصدمات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني عقولنا ترفض رفضاً قطعياً أن يكون هذا الإتقان بلا إله عظيم عالم حكيم خبير عليم غني قدير رحيم متقن ما بتقبل <تصفيق> الآية الثانية ألم نجعل الأرض هذا يعني في أماكن بالقطر اسمه وعر يعني اللي جاء بالجنوب الشرقي وفي مجموعة أماكن في المحافظات كلها صخر لو أن الأرض كلها هكذا نموت من الزوع الله عز وجل لحكمة بالغة ترك بعض الأماثن الصخرية انظر أيها الإنسان لو أن أرضك كلها هكذا تموت جوعا سائل صخر الوعر لا تصلح لشيء إلا للبنيان تبني عليها فربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا شوف ذكروا أنسا لو الله خلق كل الناس ذكور أول شيء ما من تم نحن الآن موجودين بانتهي النوع البشري بانتهي سموه جهاز التناسل جهاز حفظ بقاء النوع حفظ بقاء النوع لولا التزاوج لما بقي الإنسان لانتهى منذ آلاف القرون لانتهى وجعلناكم أَزْوَاجًا إذا كان جعل مرأة غير محببة يعني الله عز وجل جعل هناك ميل طبيعي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. لولا هذا الميل الطبيعي لما تزوج أحد عبئ بسير الزواج لولا هذا الشيء الذي أودعه الله في قلب الرجل لولا هذا الميل الطبيعي الذي خلقه الله في قلب الرجل لما تزوج إنسان أساسا ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجها وجعلنا نومكم ثباتا من جعل النوم؟ بلق تعبت اشتغلت 12 ساعة نمت من ساعات لإسمة الحصان مضبوط العصاب هاي عبارة عن الخلية العصابية نواة واستطالة تتصل ب... ب... باستطالة تانية وهكذا الخلايا العصبية عند النوم تتباعد فالسيال العصبية الكهربائية إذا سارت لا الطريق مطول هذا النوم أما إذا كان الله عز وجل عمل ترتيب رائع جدا، لو كان المنبه قوي جدا إذا واحد لا سائل ما ما في يطحه إذا لاحو عدود يطحه إذا كان في خوف شديد بنطح لكن والله درت فهذا الصوت إذا كان صوت مزعج جدا عند إذن هذه السيالة تقفز بصحى الإنسان ما عملك النوم مو على أصوات الخفيفة ما بسيء أما صوت قوي بسيء علي قوام بسيء لو كان هلأ ناين اليقظة تقترب هذه الأعصاب تصحى تتبعد تغفر تتقرب تصحى وجعلنا نومكم شباطا، وجعلنا الليلة لباسا، ستر الليل، وجعلنا النهار معاشا بالعمل، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سموات طباق، وجعلنا ثراجا وحاجة، أخي بردنا، إنت عرفانش هذا البرد فاسان، البرد المطلق ثلاث وخمسين تحت الصفر، لو ما في شمس الحرارة 350 تحت الصفر إذا كان الحرارة صفر مع في شمس صفر في شمس سبعين درجة تحت الصفر في القطبين في شمس معناك في شمس الشمس لا الشمس 350 تحت الصفر وجعلنا فراجا وفاجة وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجة أنزلنا من المعصرات ما أنفجاجة لنخرج به حب ونبات وجنات الفاقة. آية ثالثة. قتل الإنسان ما أكثره. ما الذي جعله يكفر؟ من أي شيء خلقه؟ من نصفة خلقه؟ حيوان منوي واحد من ثلاث مليون حيوان باللقاء الزوجي حيوان ثلاث مليون حيوان. هذا الحيوان له رأس مدبّر وله عنق وله زيل حلزون بيمشي بالساعة عشر خانفظ حيوان حيوان خليل رأس مدبّر وعنق وزيل الزيل يعينه على الحركة هذا الرأس المدبّر في مادة برأس الرأس مغطاة بغشاء رقيق جداً إذا لامس هذا الحيوان البويضة، يتمزق الغشاء وتخرج هذه المادة من رأسه، فتزيب جدار البويضة. سوت هجو. إذا دخل الحيوان بفكر، بقى مليون ملليون شغل مع السلام. اكتفينا البويضة بدها حيوان منوي واحد. هلأ بينقسم بينقسم البويضة الملقحة يعني عشرة آلاف قسم في طريقها. من المبيض إلى الرحم. أما الحكم البالغ الإتقان، لو أن هذا الانقسام يرافقه زيادة في الحجم تعلق بالنصف الطريق، من الطريق بشكل أنبيق الطريق. طريق بين البويضة وبين الرحم. إذا عن حبل، لو دخلت كرة ضمن نربيش ما تعلق بالنصف ما تمشي. إذا كان حجم كبير، فربنا عز وجل هذه البويضة الملقحة. تنقسم عشر تلاف قسم محافظة على حجمها لأنه لو زاد حجمها لوقفت في الطريق وسدت الطريق وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنكرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه أنت وشهاداتك و... ومكانتك وزكاءك ومؤلفاتك ومكانتك الاجتماعية ودماغك وعصابك وعضلاتك وأجهزتك والغدة النخامية والغدة الدرقية والكذرين والكليتين والقلب والشرايين والدسامات والدماغ من أي شيء من خلقه من نقطة خلقه من نقطة خلقه فقد درق ثم السبيل يسترق مين أخذ إياكات مضبوطة؟ لو كان عظم الحوض أضيق من حجم الرأس سيرسي حالة تطلع ما في طلع إياكات مضبوطة تمام لو كان حجم الرأس أو حجم الكتفين لحس الطفل أنت سبحان الله حجم رأسه بعرض كتفيه تماما قد مسطر حتى طلع إيراسه بعرض كتفه تماما تصميمه خاص يطلع بعدين يعرض كتفه بعد إذن تأخذ الأكتاف أبعادها الحقيقية لو كان كتف عريض وراس الأب طلع لنشوف ما بيطلع ثم السرية يسرى مين جعل المرأة تفرز مادة هرمونية تحرك الحوض عظم الحوض بالمرأة بتحرك بتوسع بياخذ وضع خاص مع الولادة يعني عملية متنية معقدة مين بحرك الهرمون؟ ينطلق هرمون فيؤثر على حظام عظام الحوض فتتوسع. منعط أمر قبل ساعتين بنقل الطفل. بيكون بوضع رأسه نحو الأعلى. بيجي أمر هرموني بقلب يصبح رأسه نحو الأسفل. وإذا ما ألب العملية قيصرية إجبارية. إذا ما ألب الجنين بالوضع الصحيح المعد للولادة. لا يمكن أن تلد المرأة إلا بعملية قيصرية. مين جعل الجنين يولد؟ وهذا وهذا الغشاء الرقيق الذي يغلي في الطفل بتمزق إذا طأط ميت الراس بتمزق. مين جعل عظم الحوض بيتسع؟ بيجي بأهل فالرحم بعمل تقلصات تقلصات مع ألم وكان ما في ألم وين؟ والله بالطريق ولدي بالباس ولدي في ألم. عالبيت اوام اعلام المخاض ضرورية جدا عشان تبقى الامور منتظنة بالبيوت تصير بيجيها الضغط الخفيف الضغط الخفيف بين الطرقتين قدش نصف ساعة بكير بداش عشر ساعات لتولد ربع ساعة صاروها قريب في تزامن تزامن دقيق نصف ساعة خمسا عشرين دقيقة عشرين دقيقة خمسا عشر, عشر بعدين تتلاحق بعدين تليد المرة قال الرحم أقوى عضلة أقوى عضلة في النوع البشري لو أن الطريق أمام الطفل مفتوح لقذف الطفل 12 مترا فضغط الرحم على الطفل لو كان طريق مفتوح لألقته بعد 12 مترا تقلصات متزامنة لطيفة إلى أن يخرج الطفل وإذا بالرحم يتقلص تقلصا مفاجئا ويصبح كالصخر تماما لماذا؟ إن أطع له مئة ألف سريان لأنه بالعملية لو كان يتمر رخي بتموت مرأة من النزيف طبعاً. بتموت نزيف هذا الرحم ينتمش التجي القادلة تجزت الرحم فإذا هو كالصخر ولادي سليمي إذا مرخي على المستشفى هوان بتموتني للمرأة الأنية قال الأطباء لو للرحم تقلصان واحد متزامن لطيف والثاني عنيف وقاسي لو انعكثت التقلصان لماتت الأم مع ابنها استجي طلق آسي الآخر نير تخنه ثورا سمعته سطحن وطحن وبعدين تقل تقلص لطيف تنزف المرأة بدمه لو انعكست الآية لماتت الأم وابنها ثم السبيل يسترث ثم أماته فأقبع بعدين بيموت الإنسان على الأبرغرت نمو حائط ثمان وسبعين ألف من كل بعدين باب صغير آخر هون دي بلاط وخام عطراض لا بلاط ولا نعل آخر يعني حطوا نعل سيراميك الرئي لأنه أحلى دي أحلى وما بيأخذ مسافر يشوف الأبرس هون بس هو ثم أماته فأقبره إذا ما كان الجيوخا قبون ما في بس ماش خام أسماك ما في غيره الأخير هذا آخر شيء ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره لهلأ ما استقامه له لهلأ ما عرف الله عز وجل ما, ما طبق أمره لما يقضي ما أمره من أوزه تفسيرات هذه الآية أنها استفهامي لما يقضي ما أمره لهلأ ما صلى من أجل أن تعرفه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا أقول لكم الطعام يكفي الطعام فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا فضدنا الماء صبه الأنفار ثم شققنا الأرض شق الأرض شقت فخرج منها النبات فأنبتنا فيها حبا المحاصيل المحاصيل فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضب وفواكه في فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضب وزيتونا ونخلة وحدائق غل هل أزهار محاصير تقتات بها وفواكه تتفكه بها وأزهار تمتئ عينيك بها ولسنا لا مصلي دابي بمعنى والله الدواب أشرا. وفاكهة وأب قال أحدهم قال كيف أن القمح مادة أساسية جدا لحياة الإنسان ساق القمح يعني التبن مادة أساسية جدا لعلف الحيوان يعني علاقتنا بالقمح كعلاقة الحيوان بالتبني تمام. متاعا لكم ولأنعامكم آية ثالثة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هي الشمس علقها الله لك ساعة يذب عقرباها إلى قيام الساعة علقها الله لك منارا علقها الله لك مدفأة يعني إذا أنت جبت مدفأة أخي البيت كله شوف حالك فيها مع بتكفي حديثة جدا هي أوتوماتيك شو قولك ببيتفأة للأرض كلها خمس قارات والبحار هي الشمس مدفأة وإذا ممكن تجيب باللورة نيون تحطها بغرثة واحدة البيت كله يضوي فيها مو معقولة ما بتأذي الله جعل الشمس مصباح للأرض كلها وساعة متفأة ومصباح وساعة وجهاز تعقيم صاد مصاد مصباح ومتفأة وساعة وجهاز تعقيم لكل الأرض تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها ثراجا وقمرا منيرا والقمر لطيف وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا الليل قصير ثم طويل الليل مظلم النهار مشمس الليل ساكن النهار في ضجيج خلفة متفاوتان لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا يعني هذه الآيات التي ذكرتها والله لا تعادل شيئا ماذا أقول لو بقينا بالإنسان ما من منتهي بالحيوان ما من منتهي بالنبات ما من منتهي الأوراق النباتية خلايا الأوراق النباتية تتقارب في الشتاء في الصيف لتمنع التبخص تتباعد في الشتاء لو فحصنا ورقة نبات أخضر تحت ميكروسكوب نجد أن الخلايا تتباعد في الشتاء تتقارب في الصيف يعني في عصر الجفاف تحافظ الورقة على اخضرارها وعلى مائها عن طريق تقارب الخلايا وفي الشتاء رطوبة وافرة تتباعد من أجل التجديد هل تعلموا ذلك أيضا؟ يعني حدثت شيئا وغابت عنك أشياء يعني أنا ما أمكن إلا جيد بعض الآيات التي حضرتني والله ارتجالا من خلق الله من النبات من الحيوان من خلق السماوات والأرض من خلق الإنسان لكن العلم حرفه التكرار ألف ما أردت من هذه الآيات أن أجعلها حصرا هي أمثلة والواحد منها يفكر لا يكون لا يتمتع كما يتمتع تتمتع البهائن والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوان له. تمتع بهيم. أما الإنسان بفكر في كل شيء. والسوى والبدر من أنوار حكمتي والبر والبحر فيض من عطاياي الطير سبحه والزرع قدسه والموز كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه يعني النحل في نحلة مهمتها الحراسة لا تستطيع أن تدخل نحلة إلى الخلية إلا بعد أن تعطيها كلمة السر فإذا عرفته دخلت وإلا قتلت لذلك لو في مليون نحلة بالربيع لا يمكن أن تذهب نحلة إلى غير خليتها شو النظام هذا؟ في نحلات منظفات عاملات البلدية عندهم بالنحل، هذه النحلات مهمتها أن تنظف الخلية فكل شيء غريب تأخذه تلقيه خارج الخلية أما إذا كان دخلت فارة للخلية مثلا هي ما فيها تحرك الفارة تفرز عليها مادة شمعية ثم تنع تفسخها أي النحلات المنظفات في نحلات حارسات في نحلات للتهوية يقفنا على طرفي الخلية إذا كان في برد يغلقنا الأبواب إذا في حر يفعلنا هكذا بأجنحتهما ينشأ تيار داخل الخلية في النحلات من من أجل تهوية في نحلات من أجل صنع العسل هتلي بلاطين يبلطوا الجامع يبدأ واحد من هون وواحد من هون ويجتمعوا على بلاطة نظامية بالنص مستحيل لهذا بدي يطلعوا عن غلاءة بالنصف غلاءة بالنصف ما تريد ما عنده إمكانية بلاط يبدأ بلاطة من هون نظامية ويمشي بلاد تانين هون يمشي يلتقوا على بلاده بدي حسبات دقيقة جدا يعني أنا مرة شدت المحلق المتحلق المحلق الجنوبي المحلق يعني من التحليق بالجو صوابه المتحلق المحلق الجنوبي لما قطع طريق الميدان طريق الميدان القديم أو الحديث يعني هالطريقين ثلاثة كورنيش الميدان بتلاقي الدعامتين على طرفي الطريق هذه بظنوها صدفة صارت هي. في حسابات دقيقة من أول طريق المطار لآخر طريق المطار لحتى حكموا هالديعمتين على طرفي الطريق ما يعني وإلا تجيب النص الدعام مثلاً في مسافات بينية موحدة بين الديعمات فالنحلة مجموعة نحلات التبني الشمع أشكال مسدسة نظامية تلتقي في الوسط على شكل مسدس نظامي أي فوق طاقة البشر النحلة الملكة تكون حامل بقى في مجموعة أماكن للوضع بتفوت المكان هاد تضع ملكة تانية هون تضع ذكر هون تضع عاملة تعرفوا الملكة الحامل ثلثا نوع الجنين يلا إذا كان جبنا واحدة درسناها طب وتعلمت الطب النسائي والولادة بالذات وزوجناها وجاها زوج وحملت. وعلى مشارف الولادة هل تعلم هذه الدكتورة ماذا في بطنها دكتورة ما بتعرف اما هاي الملكة تعرف تعرف نوع المولود تضعه في مكانه المناسب وبعدين هاي النحلة قال كل ميت كل نقطة نقطة من الرحيق نقطة في أبطارها ونزل نقطة منهم كل نقطة من الرحيق مأخوذة من ألف ومائة زهرة وكل مائة غرام من الرحيق مأخوذين من مليون زهرة وكيلو عسل واحد محصل طيران أربعمائة ألف كيلومتر يعني حول الأرض إربعاعش مرات معنى كيلو عسل مو على هاللوم على هال على هذا مو سمنه هذا هذا سمن, سمن عنايب النحلاتس النحلة بتحمل رحيق ثلاثين وزنة الشاحنة شو وزن الشاحنة؟ ثلاثين وزنها بحموله. هاي واحدة سرعتها 65 كيلو بالساعة النحلة مثل السيارة هي طبعا سارغة أما محملة 35 ترجع بتعمل رأس النحلة هالرأس تعلن النحلة ان المكان بعيد للنقرب في رقصة على بعد خمسة كيلومتر، في رقصة على بعد عشرين كيلومتر، بتنبهون رحلة طويلة، هذا رقص النحل، يعني في النحل نظام تعجز عنه المجتمعات البشرية المتقدمة، نظام حمة الملكة لا تلدغ بها الإنسان أبدا لكنها تلدغ ملكة أخرى نفستها على قيادة هذه الخلية. نظام ما بعده نظام في نحلات وصيفات مهمتها تأمين الغذاء للملكة بيأخذ غبار الطلع بجنو برحيق الأزهار بقدمه وجبات وجبات غذائية دسمة جدا للملكة طعام خاص ما هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء وعالم النمل في أشياء عجيبة جدا وعالم الحشرات في أشياء عجيبة وعالم الجراثيم في أشياء عجيبة وأعماق البحار فيه كائنات لا يعلمها إلا الله مليون نوع سمك في بالأرض بالبحر وعالم الأطيار هذا اللي بقطع الطير بقطع 17 ألف كيلومتر رحلته في طيور تهاجر من أمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية تقطع 17 ألف كيلو متر بتطير 86 ساعة طيران بدون توقف هتلي أعظم طائرة في العالم بتطير طائرة بالعالم 86 ساعة بدون توقف يقول لك تكسروا 10 ساعات لنيويورك تكسر جنابه أخونا بالله 10 ساعات هذا الطير عن طير 86 ساعة من دون توقف ما هذا الحمام بحث طويل عريض مرة عنته فطر بجانع الجسر يعني شيء يأخذ بالألباب صنع الله الذي أدخن كل شيء والله ما أشعر أنه ما قدم الشيء.